innallaha yaf'alu ma yasha fa dhan ni khasmani ikhtatamu fi rabbihim fal ladhina kafaroo qut'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi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 وذوقوا عَذَابَ الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ